Thank <laughs> you. الحمد لله الحمد لله خمدا يتردد تردد عمسات السدوء ويتكرر تكرر لحظات العيون الحمد لله يعيش الحق وناصره الحمد لله خمسا صعبا على تراجف سوق في الوجود سرا الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الرئيس وجه الأرض في جرى الحمد لله الذي وطفق أوليائه فعلموا أن حسن الظن به ليس لكن هو لكننا صوت وذباتوا عند المجهما وعرفوا أن البلاء والمحن والكتن سنة ماضية لمن أراد الله والتار الآخرة وأيقنوا أن مقومات النجاح عدم تعلق القلب بالصنق أو الرسول إليهم وأدرثوا أن الحكم سهية والأخذ بالأسلاب الشرعية وعدم تضيع الفرص إذا سنحت ورشف في أجهانهم أن الشدة والصرد متنازمان وقريمان لا يستلقان أن الحكم من أراد أن يعمل لله فلا يستطيع أحد من الخلق أن من الحمد لله الذي فدى أولياءه فاعتزوا بهذا الدين وآمنوا بكماده وشموده وجنونية وتمشقوا بقضاء منهج وسلامته وتظلعوا منهج أهل السنة والجماعة ونفقوا بدراسة مقاصد الشريعة وقواعد السين الكلية وركزوا على منهج الوصفية قولا وفعلا وعملا وعطر آداء فعلموا فاستفادوا نقصم بعضهم أنه لم يكن يحفظ أكثر من مئة حديث وهو الآن يحفظ أكثر من خمسة الحمد لله الحمد لله وفق لفعل الخير والفضل في سبيله رجلا لا يتكلف. لا يتحرك لا يمشي عطلت حواسه إلا سمعه وعينه ويستر بطلب العلم والدعوة إليه شابا. ما يحدث إلا رأسه الحمد لله يقيم الدورة الحمد لله. وإن هدح ثمت خضره الآلاق الحمد لله آلاف خطب وعشرات الأنواة تتحدث عن الإسلام الحمد لله جميع الكتب التي كتبت عن الإسلام يبدت من جميع المكتبات الحمد لله أسلم أيها العفوة في أمريكا وحدها بناسبة واحدة أكثر من من أسلم خلال عشر فروات وبماذا التفاؤل والشر ما جال يتعارم عدد الذين ينتمون لجماعة بتحقيق القرآن في منفقة الرياض فقط أكثر من مئة الشباب عمونا يتحقق الناس في الأمريكي حديث الشعب الأمريكي الآن هو الإسلام قبل ثلاثين سنة كيف كانت الآن؟ الشعوبية والقولية والشعوعية هي التي ترفع قضية بلسطين والآن خلقت تلك المنظمات ولا يرفع في السنة الآن النظر إلى المستقبل بأمل مشجق وتفاؤل صادق وحسن ضمن بالله وصف وعده مع الأسل بالأسجاب الشرعية في كل شيء ونبذ التواكل والعجل والأماني والبعض عن اليأس والتشاؤم والخطور والقنون إرهاصات يتبعها إرهاصات يعقبها يعقبها يعقبها الفجر الصالح وللنجم من بعد الرجوع استقامة وللشمس بعد وللنجم من بعد الرجوع استقامة وللشمس من بعد الغروب ظلوع